إن الله مع الذين استقوا المدين ومُرحِم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 معاشر المسلمين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور هذه الآية تدل على فضل العلم حيث حصر الله عز وجل الخشية منه في أهل العلم جعل الله تعالى أهل خشيته هم أهل العلم وإنما هذا إنما هذه تدل على الحصر والقصر إنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وتدل كذلك ايها المسلمون على أن خشية الله ثمرة من ثمرات العلم ولهذا قال من قال من السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف، كان منه أخوف، ولهذا قرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن أجل علم وأعظم علم، بل هو أصل العلوم، وما عداه من العلوم كالخدم له. علم معرفة الله بأسمائه وصفاته أن يعرف العبد رب العالمين بنعوت الجلال وبصفات الكمال أن يكون له معرفة خاصة تظهر في أخلاقه وفي ادابه في خلوته وفي جلوته في بيعه وشرائه وفي كل احواله انما يخشى الله من عباده العلماء وهذا الفهم مهم ان يبرز في زمان الناس هذا لان كثيرا منا اعتقد وظن أن العلم كثرة الرواية وأن العلم كثرة المحفوظ أبدا ليس هذا هو العلم النافع بل العلم النافع ما أورث العبد ما أورث العبد خشية الله تعالى ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يستعيذ بالله ويلجأ إلى الله فراراً من هذا من علم لا ينفع بل أيها الناس هذا المحفوظ والمقرؤ وكثرة المعلومات إذا لم يقارنها خشية الله كانت وبالاً على صاحبها يوم القيامة واسمع مقاله خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اول من تسعر بهم النار ثلاثه نبي الله يخبرنا عن اول ثلاثه اشخاص تسعر بهم جهنم فيذكر فيهم عالما ويذكر فيهم منفقا ويذكر فيهم مجاهدا والعلم والتعليم والنفقه والبذل والجهاد في سبيل الله من جلائل الاعمال الا ان القوم فعلوا ذلك علم عالمهم وانفق منفقهم وجاهد مجاهدهم ليقال ليقال الشجاع عن المجاهد المقاتل ليقال عالم عن القارئ القرآن ليقال جواد محسن عن المنفق الدافع والباعث والمحرك ليقال ليقال الأذن مرخات لسماع ما يقول الناس فيقول الله له وقد قيل ثم يؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلى النار واسمع يا رعاك الله إلى نموذج من لرجل علم وعرف وأدرك بل صار له شأن عظيم في العلم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آتيناه آتيناه, آتيناه آتيناه آياتنا علم وعرف لكنه فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فمثله كمثل, الكلب. فمثله كمثل الكلب في تفسير ابن كثير هذا الرجل من بني إسرائيل اسمه بلعام ابن باعورة عرف اسم الله الأعظم وكان إذا دعا استجيب له فلما جاء موسى لبني إسرائيل قالوا له يا أبو العام أدعو على موسى فقال كيف أدعو على نبي فجمعوا له مالا وذهبا فلما رآه تنكب الصراط وباع دينه بدنيا فانية عاجلة وأراد أن يدعو على نبي الله موسى فانقلبت الدعوة عليه فاندلق لسانه في صدره فصار في هذه الصورة فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الكلب دائما يلهث لأنه لا سبيل له إلى إخراج ما في جسده إلا عن طريق لسانه هذه الصورة الخسيسة القبيحة ضرب الله المثلاء لهذا الذي باع دينه بدنيا فانية بهذه الصورة الخسيسة العلم خشية الله معرفة الله ومن أجل ما ينبغي علينا أن نعرفه وأن نحققه لتستقيم لنا الحياة وفق منهج الله أن نعلم أن الله رقيب علينا المراقبة يقول تعالى إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا مطلع شاهد لا تخفى عليه من حالنا خافية يقول إبراهيم عليه السلام كما حكى القرآن عنه ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ويقول سبحانه إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله يعلمه الله إن تخفوا ما في صدوركم من النوايا والمقاصد والأغراض من الأحقاد والأطغان من نية سيئة ورغبة فاسدة وحسد مهلك مهما اجتهد الإنسان في إخفائه فإن الله جل جلاله يعلمه يقول الله سبحانه أم يحسبون أن لا نسمع سرهم أم يحسبون اننا لا نعلم سرهم ونجواهم هل ظنوا ذلك سؤال لكل من اجتهد في إخفاء ما يغضب الله استغل ظلام الليل وستار الليل وبارز الله العداوة إلى من وضع الهاتف على أذنه وجعل يتكلم مع حرمات المسلمين مع بنات المسلمين يزين الرذيلة ويدعو إلى الفحش والخناء بصوت خفيض هامس لا يكاد يسمع هذا الذي يفعل هذا هل دار في خلده لحظة أن الله مطلع عليه أم يحسبون هل ظنوا ذلك أننا لا نعلم سرهم والسر ما يخفيه الناس السر من المقالات والأعمال ونجواهم النجوى الكلام الذي يكون بين اثنين وأكثر بصوت منخفض لا يسمع نجوى أم يحسبون هل ظنوا ذلك بلى يعني نعلم سرهم ونجواهم وزيادة على ذلك ورسلنا لديهم يكتبون ملائكة شغلهم عملهم كتابة أقوالنا وأعمالنا ورحم الله زمانا كان العلماء يحملون على العاتق ويجعلون من الهم تربية الامه على مراقبة الله فها هو سفيان بن سعيد الثوري يقول أرأيتم لو كان بينكم رجل ينمي الحديث إلى السلطان اكنتم تتكلمون بما لا يرضاه ينمي يعني يوصل شخص جالس اذا تكلمت كلمه يكتب تقرير ويرفعه الى الحاكم لمحاسبتك انت عارف ان الشخص الجالس معك ده حيكتب كلامك ويرفعه للحاكم هل تتكلمون بما لا يرضاه قالوا لا قال فإن معكم من يكتب أقوالكم وأعمالكم ويرفعها إلى الله وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون تصور معي لو, لو أن إنسانا جاءك أو أشخاصا اتوك زيارة وكنت تعرف أنهم جاءوا للكلام في حرام والنهش في الأعراض والغيبة المحرمة، فقلت لهم أرحب بكم وأرحب نيابة عنكم بالكرام الكاتبين. أنا برضو برحب بالملائكه اللي معانا اللي لسه جالسين معانا الحين يكتبوا أي حاجة هنقول حتى الكلام اللي قتته أنا أستاذة. مرحبا بهم. للحظه سينتبه الناس ما هذا الكلام سلما شئت من المسلمين هل تعتقد ان الله وكل ملائكه يكتبون مقالاتك وأعمالك سيقول نعم اين ثمره هذا العلم في حياتنا اين هو وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يكتبه انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون منذ ان نستيغظ والى ان ننام يوميا صحف تسود ويكتب فيها اعمالنا هذه الجمعه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملائكه كراما يحضرون إلى المسجد يوم الجمعة فمن بكر يكتب ومن تأخر يكتب فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر فمن جاء بعد صعود الإمام المنبر فاتت علي هذه فرصه علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وحتى تعرف أيها المسلم الكريم فداحة الجريمة وعظم الخطيئة حينما يأتي إنسان ممن نحترم ونقدر يدخل علينا خلوتنا وقد خضنا في كلام لا ينبغي فنسرع بالصمت ونتلكا وربما تصبب العرق من اجسادنا وقال بعضنا لبعض اصابنا حرج عظيم هذا المخلوق المربوط المقهور الميت ابن الميت نظرته فعلت فينا هذا بينما الرقيب الحسيب العليم البصير يطلع علينا ولا نبالي بنظر الله تعالى في بعض الآثار الإلهية يا ابن آدم لا تجعلني أهون الناظرين إليك والله كلام يهد القلوب الحية لا تجعلني أهون الناظرين أنت عملت الف حساب لنظر المخلوق اغلقت الابواب وسددت الشرف و النوافذ و يبق الان من من الخلق من يطلع عليك الا الله الان تبارزه العداوه قل لي بربك ايها المسلم لو ايقن انسان بهذه الحقيقه ألا يستحي من الله يقول عيسى عليه السلام كما حكى الله عنه إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب تعلم ما في نفسي أيها المسلم الله يعلم ما في انفسنا يقول جل جلاله في سوره البقره واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه هل في نفوسنا حب لله هل في نفوسنا حب لرسول الله هل في نفوسنا حب لاصحاب رسول الله هل في نفوسنا حب للصلاة يقول بعض السلف والله ما انصرفت من صلاة إلا وأنا مشتاق للتي بعدها هل في نفوسنا هذا والخير من الله يأتي على وفق ما في نفوسنا يقول الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم يعلم الله في قلوبكم خيرا ويقول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال نوح عليه السلام ولا اقول للذين تزدري اعينكم لا يؤتيهم الله خيرا لماذا لم يقل هذا الله اعلم بما في انفسهم من اخلاص وصدق او عدمه الله العليم وما انا بطارد المؤمنين ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون يعلم خالجات نفوسنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولذلك وصل الحال ببعض من مضى وغبر أنه يحرس الخواطر عن معصية الله يجتهد حتى التفكير في معصية الله يحاسب نفسه على الفكرة التي تكون في غير مرضات الله فنسأل الله أن يجبر ضعفنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة خبرا فظيعا مخيفا فاسمع الى مقالته لهم ولا ياتينا اقوام ولا ياتينا اقوام من امتي بحسنات بحسنات امثال جبال تهامة بيض حسنات كثيرة بيضاء جمعت بين الكثرة والجمال من أمتي اللهم لطفك اللهم عفوك اللهم كرمك اللهم جودك اللهم سترك من أمتي فيجعلها الله هباء منثورا تدري ما الهباء الهباء ما يرى من خلال النافذة في أيام الشتاء إذا جاءت الشمس وكان في النافذة ثقبا وجاء شعاع الشمس من هذا الثقب ترى أشياء لا إذا سددت الثقب لم ترها ده الهباء هباء منثورا ولياتين اقوام من امتي اللهم نجينا من هذا المال وسلمنا من هذا المصير من امتي والصحابه يسمعون والصحابه يسالون خابوا وخسروا يا رسول الله خابوا وخسروا صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا ندري هذا أحد الفوارق بيننا وبين الصحابة قمم في العمل جبال في الطاعة وخوف عظيم من الله وذلك بسبب إنما يخشى الله من عباده العلماء سفهم لنا جلهم لنا ليس تفقها ولا وليس قضاء للوقات للقو... إنما لا نكون منهم ونحن لا ندري من أدران يا رسول الله أننا مع هؤلاء فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون مسلمون من أمة الرسول يصلون الليل ولكنهم قوم انظر إلى العلة والآفة المدمره ولكنهم قوم اذا خلو بحرمات الله انتهكوها اذا خلى احدهم بالمعصيه باشرها بشده وفي الحديث قرينتان تدلان على فساد هؤلاء الناس الاولى اذا اذا خلو يعني بمجرد ما يخلو بالمعصيه يبدأ في مباشرتها والقرينة الثانية أنهم يباشرونها بشدة وهذا يستفاد من قوله انتهكوها الانتهاك يدل على مباشره عنيفة شديدة والمؤمن المؤمن إذا عصى الله لا, يتلا لا يصل إلى قمة الفرح بالمعصية أبدا بل يباشرها وقلبه في وحشة وقلبه في ظلمة ويتركها وقد ندم واسف وحزن وضاقت عليه الدنيا اما الذي يباشر المعصيه وهو في ذروه السعاده وفي قمه النشوه قبلها واثناءها وبعدها فهذا دليل على مرض شديد في القلب او موت والعياذ بالله هؤلاء صلواتهم صيامهم حجهم حسناتهم هباء لأنهم بارزوا ربهم بالعداء الخلوة إذا خلوا وابتعدوا عن أعين الناس تنكروا لربهم وتنكروا لدينهم وانتهكوا الفواحش والحرمات فهل نراقب ربنا؟ هل حينما نتكلم في غرفنا في الليل بهواتفنا هل هذه الضمائر الذي فيها يرضي الله ورسول الله يقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فنسال الله ان يسلم قلوبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا يا ربنا يا خالقنا يا بارينا ذنبا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا عائلا الا اغنيته ولا مظلوما الا نصرته اللهم اغفر لنا خطانا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت تعلم به منا عامنا بلطفك وكرمك يا ربنا عامنا بجودك وحلمك يا ربنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الشرك والكافرين اللهم نسالك ان تنصر المسلمين في سوريا اللهم انصرهم يا ربنا اللهم انصر اهل السنه في سوريا اللهم اعزهم يا مولانا اللهم سددهم يا خالقنا اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم اطعمهم من جوع امنهم من خوف اللهم عليك بالظالم واعوانه اللهم عليك بالطاغيه واعوانه اللهم عليك به وبمن عاونه من الرافضه اللهم عليك بهم جميعا اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم اسار لكل ارمله في الشام اللهم اسار لكل يتيم في الشام اللهم سار للمشردين منهم في بلاد الدنيا اللهم ارنا نصرك وتأيدك لهم عاجلا غير آجل يا ربنا اجعلها من قلاع الإسلام الآمنة ومن حصونه الطيبة اللهم نصرا سريعا عاجلا لهم يا رب العالمين احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ائمتنا وولاة أمورنا أعينهم على الخير والطاعة أعينهم على البر والذكر أعينهم على تحكيم الشرع في بلاد يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم